بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 الملك الكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين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 فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن نَّلَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَ هُوَ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ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 فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجِرِمُونَ فَاسْرِبِ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ജനവർഅ മക്കൂഫിഹന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 ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهله تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتلوه الى سواء الجحيم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 ഫി മുൻ അമീ ജൂ യസറ മുത്ത